وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَتَىٰ يَأْتِيهِمْ ۖ قَالُوا احْسَبْ يَوْمًا إِذًا يَأْتِيكَ ۖ فَإِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ۖ اللَّهُ وَل إِن أَذَقونَإِ سَانَ مِن رَحمَةَثَُّ نَزَعنَّهَا مِنهُ إهُ ل يَأوسُ كَفُ وَلَ إِن أَذَقُنَهُ نَعم ومسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فقور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير খুব ইল বি وما أنت نذير والله على كل شيء وكيل